بسم الله الرحمن الرحيم الدرس الثاني عشر الحروف المنونه التنوين جمعا م فتحتين من م كسرتين من من ميم من م ضمتين من من من من با فتحتين بن با بن بن بن با ضمنتين بن بن بن بن, بن, بن دا فتحته نو کثرتنه و ظنته ټول تاسو وی دا مونږ صرف ڈری وर्डर را جمه کړی و ون ون ون فن فين ثن سین ثون رن وین ظن وان رن زن زین ثن ثين ثن اون سن اون تا تن تا كسرتين تن تن, تن, تن, تن تن تا ضمتين تن تن, تن دن دن دن طان طين اون اران ارین ارین بابن ارین او رون دابردک نن نین نون لن دین لون لان ظن ظن ين ين ين, ين, ين, ين, ين, ين, ين أخيرا بوري دغترتي بسرعة تدريبات على الحركات والتنوين هذا هو دا حركات أو التنوين باركي مشق تدريب مشق نون فتحص ود سكون نص نون فتحه صاد لاصوات بانبرغ ولند كسكوني سكون نون فتحه صاد سكون نوص شوندي بنغولكو نوص را فتحهتين اران نوص اوران واقفا نوص را واو سآد كسر يا شد صي فتحا وصي تا كسرتين تن وصي وقفا وصي يا ورثك وفتحا سآد كسر يا شد شد سوى شد سآد كسر يا شدة يا فتحايا وصية ما تبقى نشت وصية وصية تكسرتين تن وصية وقفا وصية وصية قاف بحاله سكون خلف فضمتين فول قال فول واقفان خلف وصيها وقبل البدل خلفون قدري ولا وقفون كي مقابل وقب اسكان وقبل الراء وقبل سين ضمه سكون سخ را كسره يا شد ه فتحتين ين وقفا صخ ري م كسره د را فتحه ا سكون را مِدَرَا رَا, را فَتْحَتَيْن رَن مِدَرَارًا وقفاً مِدَرَارًا بَا كَسْرَابِي وقف ضم وشد قوة وفتحا بقوة تاكسرتين تن بقوة تن وقفا بقوة وقف بالإبداء وقف بالإبداء وقف بالإبداء كسرائا سكون تي ماتي ماتين ن ماتين يا فتحه سكون يو ن فتحا يوم همزه كسرائي يومئ ذلك كسرتين ذن يوم إذن وقفاً يوم إذ يوم إذن يعني كسراته مغلو بكسره وقف بلسكانه صرف وقف بلسكانه بلروم نكي لذلك ده حركة عارضي ده أو الروم أو إشمان بحركة عارضي باني نكي شرطة حركة حركة عارضي ستوي حركة أصلية و دا اصل کی په علم کې پیژندشي خلګون تیز د حرکت اصلي دي ته ویل کیږي چې ده یو کلمي قبل حرکتی او عارضيتي توجه خپل ني نه بل زينه ور تراغلي اسی وختو کې مونږ واغنه دا کورته مونږ ازه یاريزي دي ازه مونږ خپل کور خپل ځای کې ده نو اصل کې دا یو ما ایډینچا کس کما کست کست را ده کنه یا حسل كهو يوم إذن كاورت دسو بجتمع دساكنين ودو وجهنا دا كسرها غلل حقيقت صرف يوم وقفه تصرف دم رئيس دك لازل حين إذن حين إذن خا كسرها ياشكون خي فا فتحف خيف ففتحتين خيفتن وقبا خيفه وقضلي ابدال با كسرابي با فتحه يا شدابي. يا كسراي لبجي ن فتحانه لبجنا كثراتا انتم بيّنة وقفا لبيّنه همزه ضم م شدة ام م فتحة اول بقولنا نكوي همزه ضم أمة سا ضمتين أمة فقفا أمة ميم ضمتا ميم ضمام ميم ضمام ضمّا تافتحبا شد تب فتحب متب متب راض ماتين أعون متبعون وقفا متبع